وإليه يرجع الأمر كله فحتى تبقى على صلة حسنة بربك قال ربنا تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وأنت مع عبادتك له وخضوعك له تبارك اسمه وجل ثناؤه وتوكل عليه واعلم أن الله جل وعلا لا يجعل أولياءه بدار مضيعة قال ربنا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد والولي لا يضيع أولياءه فكل من كان لله وليا محال أن يضيع محال أن يغلب محال أن يخذل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وقدمه التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها والمعنى التوفيق من رب العالمين تبارك وتعالى وهذا منه قول الله تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده تبارك اسمه وجل ثناؤه وتوكل عليه ويفهم منه كذلك أن أعظم المنازل التي يعطاها العباد منزلة التوكل وقبلها منزلة العبودية وما التوكل؟ لا ينال أحد هذا الوشاح ولا يلبس هذا التاج إلا من كان قد أرغم نفسه في باب العبودية لله تبارك وتعالى وكلما كان حظ العبد من مقام العبودية عظيما كان حظه من التوكل أعظم وإذا كان حظه من التوكل أعظم نجاه الله جل وعلا وكفاه وأواء وبصره في الشيء الذي يريده كيف يصل إليه وصخر له الأسباب تبارك اسمه وجل ثناؤه ومثل هذه المعاني الجليلة ربما يدركها كل أحد أو يدركها جل الناس أو كثير منهم لكن يبقى التوفيق للعمل بها فالتوفيق للعمل بها لا بد فيه من مجاهدة ومجاهدة النفس على العلم الذي تعلمه من أصعب ما يجده العبد في حياته الدنيا مجاهدة العبد نفسه على العلم الذي يعلمه لأن هذا العلم الذي هو على بينة فيه من ربه يقابل بأراء الناس وأحوالهم وأقوالهم وما يسدون إليه من نصائح لكن من أراد الله به خيراً ثبته على العلم الذي آتاه الله إياه حتى يصل إلى مقصوده ويحقق مراده وهذا لا يكون إلا بالله إذا توكل العبد على